م ل س و ع ه ا ل ن ا ب ل س ل ل ح ي و م ا ل ا س ل ا ه إ ل ي ك م ن ر ب ك ل ن ا ب ل س ي Allah.、Um. 「ゆうだうだうだう」 you、mm -hmm. No!、Ah. ش يدبر ر ا الامر يفوسطن الايات ل آ وجان ف ي الْأَرْضِقِ طَعٌ م ت و و ِ ر ا ت ج ا ت ولو كانت مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه م ا ل م ه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه ワい <Wait. S 2> <Wait. S 1> No. no. a <laughs> Hello. وبالحق وبالحق صدق الله العظيم وبالحق ا ل أ ن ن ز هكذا ايها الاخوه المؤمنون عشنا مع هذه ا ل ت ل ا و ة ا ل ط ي ب ة التي تلاها علينا الخارجين الشيخ محمود أ ب و الوفا الصعيدي والتي كانت استهلالا لهذه ا ل أ م س ي ه الدينيه التي نقدمها لكم من ر ح ا ب مسجد سيدي علي زين العابد ع ا بن مولان الامام الحسين ب م د ي ن ة ا ل ق ا ه ر ة رضي الله عنه وعن آ ل ال بيت أ ج م ع ي ن في رحاب س ا د ة اهل العلم ن ق ى مع هذه ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة نستمع اليها من ف ض ي ل ة الشيخ سليمان محمود محمد امام وخطيب مسجد سيدي ع د ي